قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب أنهم فعل ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أشغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 114. يا جبال أوبي معهم والطير وألنا له الحديد 115. أن أنعمل سابغات وقدر في السرب وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير 116. ولسليمان الريح عبدوها شهر ورواحها شهر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 119. إذن الجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَاذَا لَهُم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَabَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتَهُ فَلَمَّا خَرّ وَتَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم, جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سذر قليل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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلْمُ أَفْسَهُمْ فَجَأَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلَّ مَزَّقٍ إِنَّتِ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَفَرِ شَكُورٍ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 وَرَبُكَ أَلَا كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ قُلْ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِن قَالَ ذَرَوْتِ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ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 وهو العلي الكبير قل من يعزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى أو في ضلال مبين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 قل أَعُونِي الَّذِينَ أَلْحَقُوا بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أُعْرِسَنَاكَ إِلَّا كَأَثْفَتَ الْنَاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَثْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندام فلما رأوا العذاب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 وَإِذَا تُتَّلَعَ لَهِمْ آيَاتُنَا بِإِنَاسٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِثْكُمْ مُفْتَرَى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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا فَلَغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْحِجَابُ قُلْ إِنَّمَا أَعُوذُ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَتْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ تَفَكَّرُوا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 كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل زاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيب وَقَالُوا آمَنَّا بِهَذَا وَأَنَّ لَهُ